فَلَمَّا جَاءَ أَذَانُهُم بِجَنَازِهِم جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيتٍ أُمَّ أُمٍّ أُمٍّ مَا أَنذَنَ مُؤَذِّنٌ أَيّهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا Oh وَلُوتَ الله إِلَّا قَد قَادُوا جَزَاؤُهُ مَنْ يُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الْغَالِينَ بَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَائِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَ مِنْ وِعَائِ أَخِيهِ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء وفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا رِينْقُ فَمْ قَدْ سَرَقَ أَخُهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَى فُونَ طَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَذًا شَيْخًا كَبِيرًا روك <تصفيق> مينن